السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب.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 ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله الآن قال مجاهد السبل البدع والشبهات هم لأبو المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد ذكر وجوب الدخول في الإسلام الباب الأول الأول أما كوالزا فضل الإسلام فضل الإسلام أكفي سبيع فضل كذا زهوء إسلام نرى عادة ككوالزا تعداد الفضائل تعداد الفضائل لا يجيب الأخذن هذا معروف للأصل ازیم می مانی یه نکوی سبی فضل ایک ساسا نکام به گموفلانی فضل ایکن کدا او أوصيح سأسا بعد فضل الإسلام مباشرة لم يقفين أن يقول لزي الدخول في ذاك الإسلام الذي ذكر فوعد كانك قم بيها حقا ما مهي عندك كوعد حقا هاتبكني كوعد لأن الأصل عدم الوجوب في ذكر الفوائد ومحاسن الشيء بعد وجناز مش لكن اسفق وكني جابو له اسلام كوني جابو له اسلام بعد يفهميش فضلا لك أميكو لتهم لموافيل وأولزيم تنجي وكني لشريق وراء فضلا زو اسلام هيفانينا فضلا زكتو تجين وابغوا فضلا زو اسلام نقوم بوكش وكزيوها لزيم أنجيء، أكون خيار، هكون خياري, خياري كتika كنعيه كنيه الإسلام، نلزيم الأمة كلها، أميبيا ولزمه هو، وكنعيه كنيه الإسلام، إلما لامه، يكفوا تنيشام الدخول في الإسلام، واضح، نقطة بيل، ما المراد بالإسلام هنا؟ ما المراد بالإسلام هنا؟ الإسلام هذا وقصدوني مسلمون فيه. هل هو إسلام عام أو خاص؟ آه، مين يعرف؟ خاص. واضح لماذا؟ لأننا ندرس إسلام الرسول عليه الصلاة والسلام. آه، الإسلام الخاص دون أن نقتديها. تميلين. سؤال الإسلام العام وأمة زلوتنجليا. باب الدخول في الإسلام. الإسلام نكتاج. الإسلام الذي يجب الدخول فيه نوعان. نوعان. الإسلام الذي يجب الدخول فيه نوعان. Uislamu islamu ambao kwamba tume lazimishwa kuingia tumeambiwa babu jumu biddukhul ni uislamu upi ambao ni lazima kuingia uko aina gafi uislamu ambao kwamba we ume lazimishwa kuingia uko aina mbili uko aina mbili awalan islam aqaa'id عقيدة أو عقائد. نون الإسلام عقائد يعني ليمام واعتقاد. ليمام واعتقاد. ما يجب اعتقاده تجاه الله، وما يجب اعتقاده تجاه الرسول، وما يجب اعتقاده تجاه صفات الله. يا ليمام اللزمه يتقي بحيس كما هو نعدي له سمسلم. نو اسلامه حكمه yake مين وهو واجب الدخول فيه وهو واجب الدخول فيه وتركه كفر اسلام عقائد نو اسلامه بقى يجب الدخول فيه وتركه كفر وتركه كفر که يو يو آن اینا کانزه و اسلام ملزمه و کبر. که ایب کی جوانیم چه اسلام لا إلا الله. آو آمیسیم. أيضاً قسمان هو فندة وسامك وفند وهذا أيضاً أين في الإسلام وجب الدخول فيه إسلام لكن شرائع سأقول شرائع أو شريعة وهذا الإسلام وهذا الإسلام يجب فعله على العبد يجب فعله على العبد ويحرم تركه ويحرم تركه لكن لكن تركه طارة يكون كبيرة وطارة يكون صغيرة يعني بدنا مسلم فصار الإسلام فيه بشرائع حلال وحرام هو لو فهم ما تلزك ثكاثة. لكن مخالفاته تارة يكون صغيرة، تارة يكون كبيرة. هنا أينابيل يو إسلام وكم يجب الدخول فيه؟ نون إسلام شريعة أو شرائع، وهو واجب فعله ويحرم تركه على العبد لكن تسمى تركه تارة يكون كبيرة، وطارة يكون صغيرة حسب المعصية. هو إسلام كما هو وكواسع بعد أن يكون يدادئا هو إسلام لكن ناقص الإسلام وطنين ناقص بعد أن اعتقادك صحيح لابد أن نفرق بين هذا الإسلامين وسيخلق سيؤلوات شرائع وكما هو تهف الإسلام تبدأ قائم لا بد أن نفرق هل ترك عقائد أن ترك شراع من شراع الدين حلال وحرام لا بد تتفوتش بين أنتو الواتب قانوذين الذي ترك إسلام عقيدة هذا كافر بلا شك ولكن يمكن أن إسلام شريع وشراع حلال وحرام أن أقرأ بعض المحرمات نقول هذا بين كبير وصدير إما فنمذان بمكوبة ثم هكوميا من فنية أو فلماذا بما دوغو التنفرقميها من خانيا صغيرة ناو اسلام واكي نناقص تصمي اسلام واكي ناقص هو هجا انجي مزيما ترك لكن في دائرة الإسلام. بعد من المسلم سي كافر الإسلام. قواني كامل الاسلام تمال <تصفيق> هذا هو سترمي لكي آيات قوله تعالى وسمَّى ومن يبتغ غير الإسلام دينا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام هذة آية زت ميلي هذة آية تلزميشة نزوجيشة الدخول في الإسلام هذة آية تلزميشة kuingia kwenye uislamu lakini kwa uslubu fulani kwa uslubu fulani usuluhu wa anahi amri kwa -an sababu anahi amri nguru bidhi zifuataza kukataza kinyume huwa umeamrisha kinyumeche sasa unapoambiwa atakaye kuleta dini zingine hazikubaliki ما من لزمه اسلام هذا هو لذلك أمر بالدخول في الإسلام وجوبا بأسلوب النهي عن الضد وهذا أسلوب في اللغة معروف وهذا أسلوب في اللغة حتى الله استعملها واضح لذلك تجد هذا في القرآن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتوحيد بالنهي عن الشرك قل تعالى وأتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء مشمعنا ألا تشركوا به يعني وحده الله نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد في نفس الأمر وهذا أسلوب قرآني واضح كما حاط فيها الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا ناتقيو يوتهم بيكوامبا اتكايكو تفوتا دينا بصيوا إسلام كيفان يديوديني فلن يقبل منه هو الله هم كبليا تجتهد وتفان وهو في الآخرة من الخاسرين نهيك آخرة من يكو خاسريك قوله دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا يعني عادة الدين يتكون من كلمة ندانة ندانة معناك ni mtikio kashikile. Sasa ukaifanya dini zingine ndio mfumo wako unaokuishi ukwenda nao na ibada zako ufanyia hizo. Kwa hivyo wa maytabidhi يتقرب الى الله لكن بغير الاسلام ها بدين آخر يزعم هو kama kujiwekea kwenye maisha namna ya ibada au mfumo wa ibada aliobunie yeye sio islam yoyote kwenye dunia atakaye kujiwekea mfumo wa kuabudu يقولون إذن الله سيما منه فأنتبه بسيحة يكبال منه يكبال الإسلام فكيك فلن يكبال منه الله سيكبال منه نهيم سيكبال يشمل جميع أفعال يعني سواء العقائل في الأمور العقادية سيكبال الله اتكادين أو, أو في الأمور الشراعي أو حلال وحارب. يعني أنا ويحللي شأونا ويكتذفر الله حتى يقبالي نكتكه فلن يقبل منه إتنجي بيأني البدع لأن البدع طريقة ملتزمة مخترعة بدع منفوم فوم وعباد فلان ونوبون والوينين إتنجيه إنجيه فلن يقبل منه إتنجيه لأن البدع ليس من الإسلام البدع سكَّت كَوْ إسلام، هوَ هِيَ زِكُونْ جِئَ كُنِيَ إِسْلامَ وَنُقْبَلِ اللَّهِ نُمَانَ لِمَرْدُودٍ بِدَعَةٍ لِمَاذَا إذَا جِئَ كُنِي فَلَيْنِ يُقْبَلَ مِنْهُ لِمَاذَا لِأَنَّ الْبِدَعَ غَيْرُ الْإِسْلامِ نَالَ اللَّهُ مِنْ شَرَّهُ وَمَنْ يبدأ غير الإسلام. sisi msikiani mnasema hivi si mmeniskia asipendi matari tabakutokeza njia ya kuandao kufurisha watu lakini haya mambo sisi tushaizoele na usio tushaizoea mtu hata kuamboa kinafuta nyama watakiani hindo mfumo wa ibada ya bid'a hauko kwenye dini itakuwaaje sisi tuuite dini tutaita hivyo hivyo si dini Ni nini ni, ni ukafiri mwa yua nini? Uiteje ni mtakalo kuita nini? Sisi tusema sidini. Au sio? Madamu sidini itaje na utakalo kuita lengine. Shore. Sasa hatuumo. Sisi tutakujua hatu yani dini tu na majina yake. Yale ambayo sidini majina yake yetetenyewe moyo hicho. Au Situpe kazi sisi. <coughs> قوله هو البسيما وهو في الآخرة من الخاسرين نهو يمتكش آخرة أتقوى نبينيك خسريك والخسارة أيضا نوعان الخسارة أيضا نوعان الخسارة قد تكون خسارة كبرى قد تكون خسارة كبرى وإنه تكخسريك خسر كبوى بأن يخرج من الجنة أو يحرم من الجنة ويدخل النار ويكون من المخلدين فيها والعياب إن خسر كبوة وهو الذي مات على الشرق والعياب بالله الكفر بلا شك الكوف على شرط ولم يتب هو تبت خسارة كبرى وهو الحرمان من الجنة مطلق والعياب بالله أو إذا كان فيه خسارة صغرى أو قد تكون خسارة صغرى بأن يعذب بقدر ما عنده من المخالفة خسارة هي أن يعذب بقدر ما عنده من المخالفة أتكون لك تيسو أعذبه كل إن كان بلاك يغفر الله له كما الله أقوم سمعه وسباب أصحاب الكبائر تو سیما وکو مشیع کونی مشیع تو مانا تو الله ایما اللهم سمیه مجا کموja او کما حاجم سمیه اتا کون نکومتیسا کون کانا نا کیوان بوچا لیدان بیا کتا کهو هیوی که خسار صغرا خسار صغرا کهو کلا نساء سال الدينيلة يمبونيو أنا إسلام نساء سال الدينيلة يمبونيو وإسلام منحرفين مبتديين والعيال زاد الدين يزيد مبونيو يلامي يتدين أصولا وفرعا هو منجنا ليكون لنا نسيس أمي يتدين في زعمي. وقد يكون في الأصول البدا العيال فيكفو مثلا وقد يكون في الفروفة يدخل فيه البدع العملية واضح تقول جزيلا زيها قني حديث زي جوانو هزو بزور قيمو هي آية يونشوازي وجوب الدخول في الإسلام واضح قصبابو هزو زنجين دينو لن تقبل مينك شيء ولا شيء الله سبحانه وتعالى أتقبالي لدينا بيقوام بأميتوليتين نآ يفيلني كما يكون إن الدين عند الله الإسلام هذا حصر هذا حصر إن الدين عند الله الإسلام الإسلام الذي الصحيح الذي من عند الله سبحانه وتعالى وإسلام وموق jaki سبحانه وتعالى نين وإسلام وأنه قبال الله يفيلني إن الدين عند الله الإسلام حق الإسلام لإسلام العام الذي جاء به جميع الرسل واضح لآيك نسياق يعموم نسياق يعموم الدين عند الله الذي نزل من السماء الدين الذي عند الله هو الإسلام فيشمل الإسلام العام يغتر قصراب وتومي واتي ومكويا ندين موجا وتومي ووتى. wa mikuja ndani mmoja tu mtume alayhi salatu نحن nasema inma nahnu auladun liallat au abnaun liallat dinuna waahid wa ummahatuna shatta au abuna waahid wa ummahatuna shatta aulad liallat ni نوا إسلام الموجة أما شريعة حلال حرام صوم صلاة إنما ما ما ما ما كلامته هو إنما ما يعني كلهم تومي عملتوا شريات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج كل ما جمعت شريات لكن أصول الموجات هو متومن وثي ونقول يا كسام لا إله إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويشتني بالطروق هذا الإسلام العام الذي أمرنا الله وإذا كنت تتكلمون بذلك وزيته وإذا كنت تتكلمون هذا هو الشيء الذي يحبب لك نسوذيك نمسينا ومتنقا وماذا؟ أتغيطا النيان سماوية النيان سماوية سبحانه هذا هو المصطلح imemuniwa kusudi wale yubuni wa na malengo yao wale wa na malengo yao ya wote da tul zote zimetoka juu kwa allah basi tusitete hii tukoe na uislamu wetu na sisi tusilamu na sisi tuchukua dini Mw zote zinatoka juu dini ile ni <laughs> hizo nyingine hizo ndo zilizoulizwa zilitokea baada kwa hivyo tam ko lamastala adyan samawiya ni batil moja kwa moja ni batil bakuna cha adyan samawiya ni وهو الاسلام الذي دعا اليها الرسل كلهم من ادم عليه السلام الى اخره hii وإسلام كفنا واسع أفتح وكبالي دخيل دخاي لا لا الدين السماء دين واحد ودين إسلام الدين عند الله الإسلام فقط وهي هي آية يميموها إن الدين عند الله يمجنوليزوا معمول ثم جاء الخضر الإسلام فأخر العهد الإسلام هذا أسلوب حصد أسلوب حصد يعني حقونا الدين ينجينا يسقوني، تصدق في آديان سماوية هذا غلط أصيح، لذلك انتبهوا هذين مسبلاً، أوكية لين أوكية أوكية وتوتي توميا مش أثار صح، لكن سيه، في لكن يتكجيو، سيه بس شاء الله تقبل يا إملا لا, لا انتبه بارك الله فيك هذا مفهوم خاطئ آه صحيح، والصحيح أن الدين واحد. lingi nota akuta uzungumza ati, katika <coughs> mambo yao wanayofanya eh katika uh, kusema masala ya fulani katika masahi za za Uislamu <coughs> wala hatusemi ni Uislamu tu dini nzote mashaallah eh huwa ali mwa ulama wao zadamu kule na kuwekwa makongamano kila aina mashaallah dini nzote mashaallah eh jamaa ذله ذم ذلموايكا او هو ونو ما ناس دم ولا زاو لكن الإسلام الصحيح المسلم العاقب الغيوب لديني ما يقول الله هذا ما يقول هذا ابدا ايه بيوصي كي ي충و مساحبه دم على سبيل هذا ناي كيفان يمفهومني هياكوب. بونا مسحابا لو بندك تفتح كوجيانا كبل كاديني بدل. بدل كونه هاجعاني ما كبير كبير هاجعان ها؟ الإسلام. هذا هذا الإسلام الذي نتكلم عن. الإسلام نو ديني الله اللي قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع الصب لف تفرف بكم عن سبيله الآية <تصفيق> الله سمع وأن هذا صراطي مستقيما هذا هذا هي إشارة يشير إلى ماذا يشير إلى ماذا؟ إلى الإسلام اللي اتكلم عليه. إلى الإسلام الذي جاء به الرسول سوء إسلام عاما وأن هذا صراط هذا هي إشارة يشريع الإسلام لك جنامت محمد صلى الله عليه وسلم الله قويت وإسلامه ليو الصراط المستقيم كشاك سيما فاتبعوه هذا الأمر للوجود ويجب اتباع الإسلام فهي آيان دليل يكون وجوب الدخول في الإسلام. رمانا قسمة فاتبعوه والأمر للوجوب. نتمنبت الفواتنين هذا وإسلامه عن بون الصراط المستقيم. عن بون الصراط المستقيم. كيف قوله هذا هي إشارة هنا لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ni ule uislamu uliokuwa kwenye zama zake mtume sio uislamu mwingine ni manake sema hadha wa anna hadha sirati wa maniole kuja nao فهو خارج عن السراط المستقیم هذا و اسلام وتoka kuona uliyotoka kwenye hii ishara hazi na onupi ni ule uislamu mtume alikufa alituachia haya mengine yote leo kuja sasa hayatoki kwa nani kwa mtume idha hayingii kwenye hadha na ikiwa hayingii kwenye hadha hatujaamrishwa kufuata kwa hivyo laysal صحیح كما هي <تصفيق> كونجيا هذا، هذه هنا تؤمن. هونو نما نسيو الإسلام تلو أمرشة كونجيا، وإسلام تلو أمرشة كونجيا مهونو هذا. ما؟ مسلطة. مللا. ينضف عيده كدي واي زى فوائد ذا، إشارات ذا كيلوغ. نو ندم تؤمن صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا. هذا هو. ونا نفس. يبين الآية هذا هي ياماني تونغو هايوني هي هذي هايوني كبسه هذا صورة مست وان هذا, هذا, هذا حتى كويه لذا ما بوم ما إما هيسى أو أيوة لكنه ما بيع ما نبوم ما بيمقولوها ده كويه هيسى نما أو هيسى كويه وتبنيه على كل حال هی آیا نکی ya یا کوکاتزار به آزاد لیو اتاکوایی او امیر نکنن آیا ya مولی مسی و تهی یعنی هی نموحم نت آنگواییان اند وقت تست متشابه اکنون به چه کنن مولی fal yafrahuukum bi maulidi kwa لو النبي هيك كتابه القرآن مموجز والله وهذا يدل على إعجاز القرآن والله إلا ما سماه هيك الذي طمس الله قلبه يجد والمؤمن يجد هذا من براعة هذا الكتاب وإعجاز هذا الكتاب ويدل على أنه كتاب الله يعني آيات محكمات قوتك حاول وتفوت متشابه وإن غني هذا فليفرح حق بس يجزف لأنه محكم إكو هذا ومن يبتل غير الإسلام يتنطبو نهي لصفة أهل البدا سكوت إذا الأعذار متشابه هي حكزيان أتاكون لك تفوتا ما أبغى نيني تشابه أي محكمات هاتو wewe usibabaisha na haya manga rudi tu mwandee wa hapa sira telele zima na hapa erudia adakwambia kumtume wa ikiwa wakati mtume hapa kunadia ile hapa ya ahdi haya tokia haya ubaya haya mazuri eh lakini haya mazuri ya uliyeona wewe waliotangulia hawakoyaona mazuri haya na walikuwa wana akili nzuri kukuliko walikuwa na ilibu kukuliko wewe na ufahamu kukuliko wewe na hawa kuona uzuri huo kwa hiyo na maana ni kipofu uzuri wako ni uzuri kasoro eh kwa yule bwana huna uzuri ule bwana eh hai hapo صراطي مستقيما الصراط المستقيم هنا هو الإسلام والصنة إسلام والصنة فاتبعوه يعني أمر لاتباعه ثم قال الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقم طيب ولا تتبعوا السبل نهي عن الخروج عن الإسلام. قول والقسمة ولا تتبع السبل. الصراط المستقيم تسمى معناه كن الإسلام والسنة. تفضل الله القسمة ولا تتبع السبل. أما إذا تازق ويبوك وإسلامنا سنة. رؤي ز السبل. ويبو ولا تتبع السبل ننهي عن الخروج عن الإسلام. ويبو لاني آمالي كنا الأمر بالدخول. والنهي عن الخروج يتميل إلى فعل قنّجي اللذيمة نقطة حرام دومنا هو أنا حكم المرتب ماذا القطع ضرب السيف سير لذلك آية مودي الله أكرم الدخول في الإسلام بقوله فاتبعوا ألا فأك حرامي شف الطاقة الإسلام بقوله ولا تتبع السبل فهذه آية عظيمة جدا في هداية المؤمن إلى السرات المستبدين هاي عندما ننصي سياتقط تفوت تتشيك لكني برابارع وغزون غمزي وين قيما آية هي آية na ukitaka kuwaya ni hivi wao hawajani kudanganya mpaka kwenye mambo ya dini moyo wakati wao kwambia alimamu fulani alimamu fulani anasema alimamu fulani ukasikia kisa kwamba nitakutajia na msururu wazitabu na msururu wa masheikh na hakuna hata moyo katika leo neno hata moyo acha katika mfano moyo mwambie moyo katika اسماء كما سيدي يقولون نوتي سنن دينين احمد شاجي انا شرحت محمد شاكر هو حققه و شرحه لكن قال لهم بشيء حتى الكتب ما لكن ما مزويه كتب معلمه وما ساسا حجه كثروا وكفكير كل عالم تلقى كتابه مش كنا كمان والدين nasa yengine hututajia kweli mshehe wala utunga kweli lakini mwao wao wao tu ambao hatuna shaka kwa hapo hata walau mwanangu mshehe wa kweli eh kweli hata hisn al-maqsad utajatu eh cha suyuti nasaha al-haytam hawatwanyanyai wao kweli wala hatuna mizani lakini kumtiana ibn kathir huyu ni dajjjal huyu ni هنا لكننا كوايدا نأعطاكم بيان مرهمو ممبيا كسيب تشيء كتاب وجب نوكثير وسبب علماء هو كنا أسانين يو الكتب نجيبلك حدثنا أخبرني العالم الفلان الفلان الفلان عن فلان فلان فلان أن من الكتاب قالك هؤلاء علماء الحديث مسون يما وو ريموسان و تکه‌هایی اول کتب از کور آسانی کی نکوشی که آرزو کمها حتی پس نادی کتاب جنبنک سریج مولی بگواد آه تا کی نی کودای نو داین نو تاک می‌ندازپ که کتابو کاروشه آه جای پکن زیبات است آکد نکیتو مهم و جامه فنتبیه الله فک حواطنی حواطنی اسلام عندك تكذب دليل زحديث عن عائشة رضي الله عنها ألف وكتاجة تفسير مجاهد السبل البدع والشبهات ولا تتبع السبل يعني ولا تتبع البدع والشبهات نموالف أمي كسدي كسدي كيتاجة تفسير مجاهد سمعين لماذا لأنه يوافق البعض فهذا أميلات تفسير مجاهد ليخبرك أن البدع والشبهات ليس من الإسلام في شيء. كيف يكون المتفوق في البدع كفوتيه الإسلام، ما بياكوا تبع الهوى. دمعنا كديت تفسير مجاهد قام بالسبل من البدع. هذا يدل على أن البدع ليست في الإسلام، ولو إسلامه أن نفاسي. wanachokueka kitengo cha bina na kwamba lazima kitubani ah waje tumelea maana hajamazi katika adhabu wasinikabito mpaka kwa rufanatu msifu e ni kwa mpaka Allah anasema maulidi Allah pia anasema maulidi idha mtume nafali Mungu na mola wako yenda mola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 هني متفق عليه وفي لفظ يعني مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا حديث ميل حديث مهم صار بالعلماء سما نميزان الأعمال الظاهرة ميزان زكوب بما عمل زك وزنجة نيه حديث يبي مكوي حديث نميزان الأعمال الباطنة حديث إنما الأعمال للمجود، فهو هي له عمل زندان، نهي له عمل زنجي. ثم يا كسمة من أحدث في أمرنا هذا؟ في حديث يقانز ندليل يا مسألة كانوا، نحديث يقيل ندليل يا مسألة كانوا. تصحّديثي بيلى من زنجير به حاطه كوت من يزين به هو بابي شادي وبنّ حديثي يشمل الحديث الأول من أحدث في أمرنا هذا الحديث يشمل الذي أحدث البلع أو أحدث الحدث يشمله ولو لم يعمل به حتى كم ها كفان amezusha tu amezusha hata kama hakufanya ile bid'a lozusha amal zake mardud hata kama imfanywa na wengine na hata mtanganyao wao wa ghorwaa man ahdasa fi amrina hadha yoyote atakay fi amrina hadha katika jambo letu hili ipi الاسلام و الصلاة، صلاة امتن کویه. یویا تا تکای کو فنی ازشی محمد صلی الله علیه وسلم ما انبه انبه هیامه. ما لیس منه. فهوا رد. یعنی مردود. مصدار دیمانه نفرول. فهوا مردود. عمل ذکر. عمل ذکر جمی کاتلیه. ikiwa mzushi tu hakufanya zake za poromoka kesi aloisanya watu watu wapo hawafani mimi sijafanya تريني رواية بيلي من عمل يو عمل لم من عمل يوجد ليس عليه أمر ياندي يعني يمتومي فهو رد الذي يعمل البدع ولو لم mii sikuzusha bahadithi sema man hdatha mii sijazusha bida umeikuta na iendeleza utaingia kwenye riwaya ya pili ya man amila kwa hivyo aliyezusha umo kama hakufanya aliyezusha hata kama hakufanya yumu na aliyefanya hata kama hakuzusha umo kwa hivyo huku kwa huku umezibiwa mbia huko huko huko huko enda unapotakiwa ونفتكي أن يظهر الإسلام الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبدع البدع قنينة من التحذير يبيدها حق لأن البدعة تنافي كمال الإسلام يعني إن إن كانت صغيرة أو أصل الإسلام إن كانت كبيرة ويبدا imma tunafi kamal alislam au aslah tumeleana yani bid'a maringine yaweza kwamba kukuletea kasoro kwenye uislamu wako una bado muislamu kwa hiyo itapingana na kamal alislamu uislamu utakuwa nao lakini ni mpungufu wa kwa sababu ya bid'a lakini يفون جنبك إليش هذا إيكي وبدعة لكوبة إيكي وبدعة لما عنا كليت حديثي سيكتزى بدعة لأن البدعة يتنافع مع أصل الإسلام أو كماله ميلك مع أصل الإسلام إيكي وني ومع كمال الإسلام إيكي وني بدعة سورة تنفعني أمان طيب والبدعة نوعا والبدعة نوعان كن بدعة كفرية يعني كوبا كن بدعة كفرية بدعة كفرية نهي بدعة كفرية كن ما يكون في العقيدة يكفيه وكاعتقار كمنين كنفي الصفات الذي ينفي صفات الله الجهمية يقول لا سمع لا بصير لا علم هذه بدعة كفرية اعتقادية ستظار أو سنجينا بدعة إذا كني كفرية لكن سيعتقادية عملية عملية كما تحين الاستشفاع بالموتى الاستشفاع بالموت بدعة كفرية دينية عمليه عمليه مشو amwambie maiti ni shufaie kwa Allah kesho akher aenda ukaburina mbema maiti wewe ni mtukufu wewe ni kwa mwema duniani wewe ni kwa shekha wewe ni kwa wali basi هذا بدعة كفرية عملية. وتقابلوناكم من بين مايتي نشوف هيئة نم أو نبلقي ماونبيانكوا الله. وطريش ما. كما مثلا كفار وترش هؤلاء يشوفعونا عندنا هذا. هيوني بدعة كون. سس بدعة كمان هي كفرية. هذا هنا أصل الإسلام. نمكم بقى سليموتينا مرابي. نبى بقى سليموتينا مرابي. ما داموا بدعياتهم يقوون بمايتي nikuni japokuwa jamaa hawayapende ha lakini hatuna lugha nyingine ya stara zaidi ya hiyi hakuna lugha ya stara zaidi yahii maana qurani si maneno yangu na kama mataka kuonesha ndooni tuwaoneshe ziko aya nyingi za kukufurisha wenye kuomba maiti ndani ya qorani na wenye kutufu makaburini na mwengineo na hadithi za mtumi zitele kwa hivyo si mii bana mii ya allah a yangatoka kwenye Qur'an ziko za kukufurisha dua la la wala yam. Sasa huwa yeye mtu, mtu hujikufurisha mwenyewe kisha kasana mtu amemkufurisha. Na yeye mwenyewe kwenye kufu wala yam. Kwa hivyo hatuna longa nyingine nakunena isipokuwa ni hivi. Japokuwa hambo sisi yetu watu, hatuna mada zingine, mada hizi, lingine na hili na alafu pili kuna bid'ah ya kwanza ni kufuria ya pili ni bid'ah maduna al kufri yani sogra bid'a ndogo ambazo sio kafiri na hizi bid'a ndogo ambazo sio kafiri pia ziko ina mbili akadia na amalia pia ziko ina mbili akadia ni bid'ah sogra akadia kama الأعمال في الزمن شاء الله العمل ليس من مسمى الإيمان إن إيمان يزيد هذا يرجع وبدع الخوارج كما بدع خوارج خوارج على الراجع من أقوال العلماء أنهم مسلمون لكن ارتكبوا كبائر الذنوب نوى إسلام لكن ومقصة مقوبة لذلك القوليز علي قوليز علي رضي الله عنه أهم كفار اتسم من الكفر فرق <صحبا> من الكفر فرق ووقف من والكو كبيا من الكفر ايش وقا وني كبيا مني كافير اتكاد ياو وقوونيا وساو شوف عليه <صحبا> من اين اتو ها خوارج واليتलेला كوين انليا جواب علماء من فقهاء الصحابه القول ذو ها قالوا ولipotea wakateleza chanzo cha upotemoni atasema min al-ujmati utu min al هذا utu hawa hawafahamu lugha ya arabu wajua kijen kiarabu shidan lugha lugha hawa juni ndotabu ya hasa mufassiri nusus لغه ان اللغه العربيه هو جو ذو هاء ماء واضح ناخذ كلمات مره nyingi شو النصوص بهواء ما يعرفون بذلك ولذلك ياتون للحديث مثلا في مثلهم تو سوف انا نسمع قد جئتكم والله بالذبح قد جئتكم بالذبح بالذهب وسمع واسمع نبي صلى الله عليه وسلم قد جئتكم والله بالذبح al-dhabh sasa hutukua mushrikun wakiwekea ziso kiwatinda kama mbuzi kisha usajili wa vitume yao ndalio sasa upabikisha hadithi jiitukum bidhabh maana yake ni kumshaka kafiru kama kata kama mnamtiliza mbuzi kisha wapigia picha waende angalia hapa كوني كي القتل. القتل. موكين موكين لغة كي أرابو ما القتل القتل حكونا مواربو حتى مودة وكمبيا ذبح أتفهموا إنه ممكن شو كيسوا ممكن كنيشينو من جيره كمبو أكونا تمر. شو السؤال لغة جيّة منو ما نك فصيّر واضح أكي قصودية كمتين داكوا أو كمتين داكوا مياما هو قيّب أكسما ذبحه ذبح الشعر أو ذبح الدال لازم تقيّب هكذا رتاليون تنجوه نمتومها قسما جئتكم والله ذبح ذبح مثل ذبح الشعر لذلك دليل يكونيش أو بطوفها وخواريش حاكونا صحابة ولا علماء التمودي قتوك كرمزوت تنبك كرميكو من النين في حديث الطبيقش والساهي قرنكم من النزني ما حيك تنيرا موت وكوية لها ذكي لهم خوالج لها ما هو ما يجب أجمع الأمة على عذب العمل بها الأصل من الضربة بالسيط كوبيل ومشوف فعندها خلاص كتاب أما كوبيل ومشوف كممبوز أحيوان حكوناها قد كويسلام أبدا وهذه مثلة هذه مثلة نعمتون نتكتازة تمثيل كوني قتل هاي فال ما وانا بعل هذا كوكوسك يوالوغا مالي والله هوزا كوكوليت يمتعزون بغا كوني اعتقاد مسألة عقيدة فيا مسألة لذلك انت بيه بارك الله فيك ولا لو تليزة كوني خلق القرآن نكاتيك مامو لفاني واتليزة نكوفسيري لغة ونفوتاك لغة أنا أتاكر يقولون أحمد الله الله خالق كل شيء والقرآن شيء تسمع لي تسمع لي الله خالق كل شيء والقرآن شيء وإذا نتيجة مقدم وأنا مقدم ما النتيجة كما القرآن مخلو لكي من والبضعنا منك عندما كانوا معجل عندما كانوا يقولون لكن عالمين علماء الإسلام فقيه لغوي حدث وقوانا امام احمد وربية ائتوني شيئا من كتاب لا أقول به أوبزنون لكين فسكوا ليزوا الله يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل قل الله الله سيما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى نفسه شيء الله مديت نفسياتكم أي شيء فهل الله مخلوق به فمن خلق؟ فبهد فبهد والسكر سيما الله مديت أي شيء فسيت شيء إن مخلوق كل شيء مخلوق هي إن فهمنا الله خالق كل شيء يتقيد بسياق الفعل يعني الله خالق كل شيء مخلوق نهكو إيه إيه شيء مخلوق نه شيء مخلوق لأنه خالق لأنه خالق من لزمة من الشيء لأنه وجود له وجود أما الشيء على ونعرفوا شوفوا الجهلة تركبوا في اللغة فكثريبيش مسألة يخلق القرآن لكن إمام أحمد أكببنا ناصا ثمنا ثم ذكر حديث به الألف بدقيان جميل نبدا عملية أبو بدأ عن روب لكنه عملية بدعة صغيرة لكنه عملية مثل مثل الصلوات المبتدع مثل الصلوات المبتدع كما صلاة الرغائب غيرها وبعض العلماء كل صلاة التسابيح أو في لبين الاحتفالات محدثة ذات هذه بدع صورة عملية زي كيوان طبعا طبعاً هذي نشرك زي كي ببشرك خلاص ممكن كبرة كي هو إذا البعض يزعم إنه علماء قد كم جاني ما تيلي ومن بيه وكسما بدع أزيق أينم به كنا أصلية نإضافية نا يبتسم كيان فيها كتجاء أقسام البدعة ونسمى كنا بدع أصلية بدع أصلية نواني له بدع ما أحدثة وليس له أصل نيام لزوش هلينا أسيل تبسع لزوش مثل حفلات الموليد أو المآت الحفلة موليدة وحفلة مازيش حفلة سقيز كنا حفلة ميل ما زيش بيانا حفلة يا سبحان الله عجيب والله كنا نحفلة زفراها نحفلة زهزوون كلها من البدع كلها من البدع قوي بيجي إن زم بنيه زوش ولا هذي ناسي, هزي ناسي آه الله مستعان ثانيا أو نزيه بدع إضافية بدع إضافية نازل ذي البدع ما كان أصل العمل مشروع أصل عمل مشروط لكن زيد زي, زي مثل فم الاجتماع للذكر كوسنيكا ولا يذكر الله أصله مشروع. كم تجاء الله لك كذا؟ لجيل ما وموني ما مضي زيادة. وأنا بيجادوري وكنزغوكا وكم الله قصوت ما كل هذا من البدا مزيدش. إيه. مبكر وكفيري. متوبة بيندارا يا كيلي ساسن وزيد. نقولي أنا بيني که که حديث الفقيه مشخص از آن طريقه و بنبيه اذكر الله حتى يقول الناس انه مجنون حديثي هو والله نمتوري الله حتى مجنون سبحان الله كويين الله حتى سبحان الله نذكر قار نذكر قار هي تبديع إضافية ابن عباس كان عقاب ابن سلم القصة اللي نقرأها دارني في في حديث معروف عمر بن سلم أن ذكر أن أبا موسى والكل أخرج من المسعود كم بيلا؟ رأيت في في المسيح شيئا قد أنكرته لكن مبيا لم أر إلا الخير من موانا ديانبو موانا قلني ستنكر حكونا حكو. لكنه طوانا خير بناسود اكا انبيه اولي وكيمياء اكا سملا سيكوا كيمياء انبي لا اريد ان اتقدم عليك انه هو امام اهل كوف انبي تومنا عمر امام ومدرس حقو تاها قم تنقول يا شيخلاك اكا انبيه لكين إن عشت موم akikupa کی کوپا hapa پانزی ها فاکم و کیش فنده کدیونه منی من این دشیر امام اهل کوفه سینه و کیند و کینگیم سکتیمی اسمله و نیمای سد بحومیا الله سبحان الله حلقه و ها اتو انبیا با سنگیو انبیا با سيئاتكم نیسی موی سابو اجر میا میا من حساناتكم شای نمو کیا تذکرهی یکی بیدا اجر یعنی الله تذکوسا بل اجر هو کسی کیت می‌نامدمی نام کسی کیت یعنی کوکو اتایلیدا های کسالبیش کامتا پنجوزاتیچو کنی فاگزه موتا هؤلاء أصحاب الرسول موجودة لم يموطن يعني موجود وفيانهم لم تبله وأنياتهم لم تكسر بعد تقول حيا أنتم ورز البيوزا زنبو فيت ونيمبا مسحابات ينرك ما في ممبوها بنا ما تفتح قانغمي قال يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير سيسكبونه عباده سكبون ما دورها يوم ذكر الله تتكخير ذكر الله صدق خير قالوا ما کم murid lil khairn lan yusibahu wa ngapi infanya mama kwa nini kwaamba sisi tukusujia khair boran zuri sisi sisi تو nzuri tu boran nzuri tu sasa sio kila zuri la kubadika kuna zuri lengine nzuri tu kwenye ile yake nibaki shoko sio kwenye sharia basi maneno من اصحاب محمد، او انکم مفتتحو باب بلالا حقون احوکم اینم مموید نی ایمم نیسیبی تیشی اساس هیلو کمانیی ممیونگوک کلیکو سیسیم صحابه نیلو هرهی سیسیم قط لباکیال لفی او انکم مفتتحو باب بلالا اکایت دوری لذکری بلالا ابن, ابن مسعود اکا سما دوری لذکری بلالا na hadithi wazi na kila mmoja ile lakini madhumuni sisi hatotaki wala imekuwa sisi kwetu ni baba eh mpaka amro bin sallam rahimahu mwisho asema wallahi laqad ra'aytu mu'zamahu yut'inuna yauma naharawan ma'ali siku ile twapijana لو من مشهود أمر مفتتح وما بالال كم قال بدعة واليانز غالية واليانز ذكي ريمس كتير مش العلم الذكيك حلال شدام وزما صحابة بدعة وأنزهبو احذروا صغار البلاد فإنه تعود تبا واليانز كم سكتيته ذك بدعته ثم بعد ذلك تطور المسألة بقع اعتقدوا إباحة دم أصحاب رسول الله كفوه يوم النهار. وَإِنِّي مُلِذَنِيهَا وَتَسِكِيهَا مُلِذَنِيهَا سبحانه الله هذا يدل على قدرة الله وأن الله قادر على كل شيء نعم نعم كيون أكما هسكي شريعة أسمعين دوغون دوغون ميشو تعود كبار ثم ختم بحديث بحريرا ذكر حديث بحريرا أن قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا ام و ما هم خود توتان جهت پان است بکوا لیکاتا و من یاب من آبد و من یابد نان فتیک من یابد نان الجنة اتکای کنی فقد أبا اتسمت تا وهذا من حكمه الرسول وفقهه وبلاغته ومن عصاني لا يلد اتى يكون عاصي فقد ابا هو مكتم و مكتم وجوب الدخول في الإسلام كافي هو دي اكونش اقول لازم ادخل في الاسلام نعم خوی من آتوانی توی شرح وجود من دخل جن ومن عصاني فقد أبى ملاحظة كيف طرف يعني لا يمكن لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول ربط طاعته بالإسلام فالإسلام الصحيح طاعة الرسل بالمعنى والإسلام الباطل معصير الرسول هذا وجهه إذا أتى من عصاه فقد أبى وبالتالي يعذب فهذا يدل على وجود طاعة الرسول وهو وجوب الدخول لأن الإسلام هو طاعة الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله وهذا رواه طيب ما الحكمة في نكت غديع ليش الرسول قال ومن عصاني أبى ما قال دخل النار ليش نوكل صرع دخل الجنة واضح في حكمة في بلا شيء من فهم يعني الحكمة الحكمة من أطاني دخل الجن قولا واحد أما من عصاني دخلنا أبا فقد أبا لماذا لأن المعصية تختلف معصية الرسل تختلف ها فيه معصية كبرى فتكون في مشيئة وفيه معصية صبرى يأخو الله عنه فلا يدخل في الحديث كيف مسألة كفرنا معصية للفقوقنا تفصيل عننا أكلت لفظة الذي يحمي جميع التفاصيل حكو السيحة حكو سره نا لا أجسى مهيمة يقول لكم شقة فرق كله لم خلقهم تنمي هناك حكمة وهذا من رحمة الرسول من رحمة رسولنا عليه الصلاة هو قال ومن عصاني فقد أبا إن كلنا معصي كلنا معصي أجبوسكم معصيتم ناسيا كنا مبرزين كلا تكاد لذلك قال فقد أبا هو قال فقد أبا فهذا الإباء إما إباءا كبرى أو كليا أو إباءا نسبيا حسب واقعية معصية أو من أول الأمر فقد أبى فهذا يدل على فضل طاعة الرسول وأن طاعة الرسول أمر عظيم ويدل أيضا على فضل آه على فضل العمل الصعب أو التوحيد لأن الذي أطاع الرسول خلجا هكذا تفاصيلها تفاصيل وجد في المعاصي والمخالفات فمنها ما هو أكبر منها ما هو أصغار واضح وإذا هذا يدل على فضل طاعة الرسول وأنه من موجبات دخول الجنة أما معصية الرسول ستساطار من جينة إذا كانت معاصي كم أمور كبار كم عقائد أو من جينة معاصي كم عمليات في عقائد وإذا حكم لنا نحال يولنك نحن نحن نحن في النار كم فقط أبا إما إيباءه يدخله النار أو إيباءاً يغتفر بوتسم هيك قبل تنقياً متوانياً نكفي بهذا تكمه حديث زين الدين للتشكوه تشكو جابوا نلزم لانو كيكاو إن شاء الله تعالى